إ رَبّهَا ناضِيرة وَوجوه إ يومَئِذٍ باسَِ لظُّ أي يفعل بهِهَا فاقِه قلنا اذا بلغت التراقي وطيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق من الساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صنا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولانك فاولا ثم اولانك فاولا